الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل والسلام على إخرف الأنبياء والمثلين وعلى آله وصحبه يجعين أما بعد قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع وأرش نقطها وستويتها والأزرة قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع وإن بنا في الأرض أو غرص فيه مسائل وكلها نبدأ أولا بالبناء ثم بالغرص من اغتصب أرضا وأحدث فيها غرصا فإنه يصدق عليه أنه غاضل وهذا نذهب جمهور الظلمات أن الغصد يقع على الأراضي والعطاء وخالف في هذه المثلة الإمام أبو حنيثة والقاب أبو يوسف عليهما رحمة الله فقال لا أفضل في العقارات لأن وفيدهم الغطس يكون فيه شيء من الشياجة من مصر والأرض لا تستطيع أن تنقلها من الموضوع ولذلك قالوا أنه لا يتحق فيها في الأفضل وقد أجاب الجمهور أن ذلك بأدلة منها أولا من صحع الرسول الله عنه أم الله عز وجل في حديث بخاري وغيره عن أم المؤمنين هاتشة رضي الله عنها قال, قال رسول الله, الله عز وجل من ظلم في شجن من الأرض وفي رواية من غصب وقولهم من غصب إذا شد من الأرض طبقه يوم القيامة مثل عرض من الأرض فجعل الأرض محلا للغرض فدل على أن الغصب يقع في العقارات كما يقع في المنظمات كذلك أيضا لما يدل على هذا من الأدلة الواردة في ربي ما أخذ ومن من إكداء الحق المصري سيكون ذلك غصصاً وإعداء على عمال الله ثالثاً أما الاستيلاء على الأرض ومن مالكها منها ومن تصبب منها يعد غصصاً في المنقلات ما وزدنا فرقاً بين الأقار من المنقلات يعني الشخص فيما نتفصل فرقاً وينع مالكاً من الانتفاء بها من سكنانها من لا فرق بينه ومن تصبب طعاماً ولا فرق بينه ومن تصبب دابتاً و... كونت صورة ليست فيها نقل لا يؤثر المهم أنه حالة بينه وبين الانتفاع بها بالاستلاء والطهر وتلك حقيقة الغرب إذا ثبث هذا غربت شؤال لو أن شخصا أخذ أرضا وأحدث فيها بناء أو غربا نبدأ وشيد مسألة البناء إذا أحدث في الأرض البناء وأردنا أن نرد العين المقصوبة إلى نالكها وثبت عند القاضي أن هذا الشخص غاطب وأن البناء ظهي على أرض مقصوبة فما الشكم هل يعني في هذه المثلة خلال أم هي المثلة مجنع عليها الواقع اختلف الجنم أئمة الحنفية رحمه الله تولو من اقتصب أرضا وبنى عليها فيه تفتيت فإن أن يكون البناء قيمته أكثر من قيمة الأرض وإن أن يكون العرب فتكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء مثالا لو أن شخصا أخذ أرضا قيمتها مليونين وأحدث بناء عليها بمليونين فقيمة البناء أكثر من, أكثر من قيمة الأرض من هذه تكون قيمة الأرض من اليوم والبناء نفسه من اليوم فحينئذ تكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء قالوا إذا كانت قيمة الأرض أكثر فحينئذ يكون الواجف على الذي غفب أن ينقل البناء وأن يهدمه أو أن يعاوضه المالك عما أحدثه في أرضه الذي بنى به البناء يجد أن يدفعه المالك ويسترد أرضه ويكون البناء مكنه أما لو أنه أحدث بناء أضعاف قيمة الأرض او يديد على قيمة الأرض فإننا نقول في هذه الحالة ادفع بمالك الأرض قيمة أرضه ويبقى الغافت في الأرض والبناء هذا ماذا بالحنفين يرون أنه ينضغ في قيمة البناء الذي أحدثه غاصب وقيمة الأرض فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيزلث المال ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء وإن كانت قيمة البناء أغلى يزلث الغاصب ويخرج مالك الأرض وهذا بنوه على القائدة إذا تعاربت المسجدان رعي ارتكابه أخفتهما رؤية بفرى أعظمهما بكابئة حقهين فيقول يرتكب أخص الضررين وأهل الشغلين فلما كان ضرر النالك بالأرض أعظم رؤية حقه والعكس بالأكس المذهب الثاني مذهب المالكية رحمه الله يقولون إنه ينظر إلى حق المالك المخصوب منه وننظر في الذناء فقالوا نقدر الذناء ونسقط من الذناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهجم ونقل المهجم ثم يدفع له المالك ذلك الفضل وإن شاء ألزم الغاصب أن يهجم وأن يخرج من الأرض يخير بيننا عنه فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتوقف منها قيمة الهزم من النفر وأرش النفر وإن شئت تقول له اهد البناء كرجع الأرض ورب بي الأرض كمشان هذا منهب المالي الان على ذلك يرون أن الأرض من مالي ليس للغاصب أي صريح على الأرض خلافا للخنف يا لكنهم قالوا إنه يلزم بالنسبة للشخص الذي غفض نقول له ليس لك إلا قيمة البناء ونلقط من قيمة البناء تكفزك الهدف نسان لو أن شخصا حصل لأرضه ثم بنى عليها بناءا وثبت عن القاضي وغصبه أمر برد الأرض المنصورة ولما أمر برد الأرض المنصورة قمنا للمالك أنت بالخيال بين أمرك تسمم البناء فالبناء الموجود حظماً أو مفصلة قيمة فرضنا مليون القيمة الشر يساوي مليون وقال أنه هذا البناء يكلف مليون نقول لو هذي ونطل بعد الهدم في الأنقار كم تكلف طالب تكلف مثيان فنقول له إما أن تبع لو كمانية ألف أو ننزم الغاصب البناء وربط الأرض كما كان يخير المدى ولا يقدم لواحد منه وهذا مدى لا شكل من مما يبدأ الناس وإن كان تأتي المدى الشابعية والشنابلة عزا من الأرض الشابعية والشنابلة الله قالوا ليس لعرق ظالم حق وهذا منطوق الحديث الوارد وقالوا الوارد معتدي وحينئذ نقول له أنقذ ذنائك ورد الأرض كما كان وإن في هذه الحالة أن أن يهد لنفسه وإن شاء أن يعطي كلفة الهد من, من هي خلاك أن الأرض ترجع كما كان وليس له حق في هذه الأرض ولا يختلف عندهم لا بجنائي ولا بضرب وبالحقيقة من خيال الأصول والأذلة ونذب الكنابلة والشابئية أصح هذه النبائية أولا أن الغرف المقتدل على غير. وبهذا الاعتداء بنا في غير ممكن فلا يثبت للبناء شرمان لأن الشرع لا يثبت الشرم إلا بشيء مبين على أصل صحيح ونبني على باطل الحوض باطل والفرع تابعاً لأصله هذا أصله من حرام وكذلك ينبج عليه اتخطات المعاور ونقول من الحقي أن يعاور في الواقع أما ما ذكره أصحاب النبهد الأول من قوله يرتكب أخف الضرائم وأمر الشرين فنقول يرتكب أخف الضرائم حين له حرمة ويكون الضرائم في شيئين لما حرمة هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه وأفتدت عليه أرضه قد يكون يريدها لدارها أصحف لبناء فليس لأرق ظالم حق خاصة مع المنصة على ذلك ثانياً نقول له لو قلنا بمذهبكم لتناعب النار وأمكن نفضل نصير والأغنياء أن يتصلقوا على أموان الفقراء فالأمر بسيط يذهب إلى ثقيل ليس, ما ليس عنده ما ويغسف أرضه ويغسف عليها بناءاً بالملايين ثم يقول له الذي أحدثه أغلى من أرضه فقل قيمة أرضك وقلش هذا نشك أنه يفتح ذلك شرم العظيم ويؤدي إلى ذاته لا تقضر الشريعة فأصلح المنفوض منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى بديه وتؤخذ منه قهران وعلى هذا الذي يرسحه من يبقى أنه ليس لعرق أنبان شط ونقول على ذاته أن يقلع أرضه لبناءه أن يقلع البناء من الأرض وأن يرد للأرض كما كان وهذا هو الذي اختاره أن رحمه الله وقال رحمه الله وإلا لا في الأرض أورارت لزمه القلب لزمه قلب البناء للهجم ورفع مقاضي البناء فجميع الآثار الزاقية بعد البناء ينضغي إجانبها وإذا بقيت آثار خطر النحية فردا فإن ضدنت وتشوهت الأرض بعد الرجم وأصلحت معيدا وجب عليه دجء النقص بشه لو قبل الغفر في مجرى وبعد الوصف في مجرى يرد الأرض ومعها مئة ألف ضمانا للنفس الذي حدث بسبب آثار الغصف التي وقعت بقي السؤال لو أن رجلا اغتصب أرضا ثم قام بجراعتها ثم الحكم والجواب أنه إذا قام بغصف الأرض والجراعة فيها فلا يخلو إلا أن, أن يكون الزرع مما تطول مدته ويمكن نقله كالنخيل وأشجار الفواقه ونحوها وإلا أن يكون الزرع معطة يمكن أن يصبر عليه الشهر والشهرين ونحو ذلك كالحقوق أما إذا اغتصب أرضا وكان قد زرع فيها نخلا أو نشره فإن الشكم الشرعي أنه يطالب بنقل هذا النخل وإخراج هذا الزرد ويقال له اقلع هذا النخل وعليك مؤونة القنع إلا إذا اتفق مع رب الأرض على أن يعطيه قيمة النخل وينصرف عنه لهذا ذلك لو اقتصب أرضا فزرع فيها مئة الشجرة من المخيل من نوع الشجرة أن يخلط منه بألفين المئة إذا كانت مئة مخلة وكل مخلة بألفين فمعنا أن قيمة المخل مئتين ألف فلو قال له رب الأرض خذ المئتين ألف واترك هذا المخل وتراضي والصلحاء فحينئذ الله تنتقل المساله الى غرق الى الصبح وتسري عليها احكام الصبح المتقدمه فتفقد بيعا لكن اذا اعطاه 200 200 الف يضمن الغافر المده التي مضت وقد وضع يده على الارض غصا فلو انه بكى فيها سنتين وكل سنه لها 10 الاف يدفع له ما عدا اجره هذه السنتين فعشرون ألفا مستحقة لصاحب الأرض ومئتان ألف ومئتين ألف مستحقة للغاقب فيعطى مئة وثمالين ألفا وبناء على ذلك إذا اتفق على إبقاء النحو أو إبقاء الزرور والأشيار والصلحة على ذلك فلا إشكال وتنتقد المسألة إلى البيت ويضمن الغاقب لرب الأرضي المدة التي أنضاها رسلا وتدفع أجراتها فلو تنازل صاحب الأرض وقال لا أريد عشرين ألف وهي لك وقد سامحتك بالمدة فذلك لهما لأنه صلح ولصاحب الحق أن يتنازل على حقه كله أو بعضه هذا بالنسبة لحالة تستيحلنا على إبقاء الزرع كما هو الحالة الثانية أن يقول رب الأرض أريد الزرع أن يبقى ويقول الغاصب أريد أن آخذ زرعي فحينئذ يجبر رب الأرض على تنسين الغاصب من أخر زرعي ونقله لأن رب الأرض وصاحب الأرض يملك الأرض والزرع ليس ذبعا له فيترط صاحب الزرع ينقل زرعي فإذا قال أريد أن آخذ زرعي وقال رب الأرض بل تتركه وأعطيك قيمته لم يفرض على الغاصب أن يتركه وحينئذ يمكن لنقل هذا الزرق وتسري الأحكام الثالية يطالب بضمان المدة التي أنضاها غاصبا فيدفع أجرة الأرض طيلة مدة الغرض فلو مكث السنسين وهو غاصب من دفع أجرة السنسين ثانيا يطالب بقلع هذا الغرض في أقرب مدة ولا يناطل ولا يتأخر فكل تأخير وكل مماطلة إذا كانت بنوع من التلاعب يستحق التعذير عليها وإذا كانت بدون تلاعب خارجة عن إرادته ضمن مدتها أي إجارتها ضمن الأجر بطاح بالأرض ثم الأمر الثالث بعد قلع الأرض يطالب بتجرية الأرض وإعادتها كما كانت فإذا يطالب بالقلع ثم يطالب بالأجر ثم يطالب بتجرية الأرض وإعادتها كما كان فيرجم الشطر حذر النخل ولو عما النخل أو الزر حينما نقل كما هو معلوم في الضراعة أنه لا يمكن النخل لوحدها حتى تنقل بترابها حتى لا تفد فبعض العلماء يقول تقرأ هذه الجذور وتقلع منها التراب حتى أن بعض العلماء أو بعض القضاء من علماء المسلمين كان يأمر بوضع هذه الجذور حتى يستخلص منها التراب وتخرج النخلة بجرهها فقط لأن الثراب منكم بصاحب الأرض وهذا من أبلغ ما يكون في إحقاق الحقي وإبطال البطل ولا شك أن الأصول تجب على هذا لكن داباً قلنات الثاني في هذا وقال إنه قد يرسد النخل وما داء أنه ينشق وزن هذه الحفر للذول يضمن له رسل الأرض فيدخل يقوم بدفن هذه الحفر ثم بعد الانتهاء من دفع الإجرة وقلع النخل وتسوية الأرض ينضر فشان الأرض فإن كانت الأرض قد تشوهت حالها بعد قلع الغفل منها بشوه ينقص من قيمتها فإن له قدمة للنظر فيُعْتَى بأهل الخضرة الذين لهم معرفة في الأراضي ويقال كم قيمة الأرض قبل أن تُعْتَصَلت يقال مئتين ألف يقال بعد أن سُويت وبعد أن وضعت لهذا الشكل كم قيمتها يقوم مئة وثمانئة فيضمن له بشرين التي هي فرق ما بين القنتين لأن ذلك كان بسبب الغاصب هذا من شيء الشكم وجوب القلب على الغاصب ثانيا فسوية الأرض وععادتها على الحالة التي كانت عليها ثالثا ضمان النقض الرابعا ضمان الأجراء هذه الأحكام مبنية على أذنة شرعية مطالبه بقلع الغرض لأن الأرض ليست في أرضه وإنما هي أرض أخيه المسلم وليس لعرق ظالم حق كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والعرق قال بعض العلماء عرق الشيء جذوره روق الشيء جذوره التي يقوم عليها فإذا كان ليس له حق في هذا فمن بعد أولى ما بني عليه كأنه يشير إذا انهدم الأطل إن هدم ما بني عليه وبالغلما يقول العروك تنقصن الى اربعة افثان قسمان منها باض و منها ظاهة فالغصف انه ان يكون ذلك اشياء ظاطينه الغاصف انه ان يكون لله عرصم وعقان ظاطينه فانه ان يكون له لها عقان ظاهران فالعروف الظاهرة فالبرها الضاق والبناء والغرص والعرقان ظاطنان الادار والعنون فالبناء والغرص ان يقتصب الارض MANDهوي في فيها فيها أو يضرس فيها فليس له فيها حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وأن العرقان الباطنان كأن يحشر بئرا أو يجهي عين ففي هذه الحالة يطالب برد من بئر وكذلك رد من عين وعادة كما كان لأنه ليس له حق لا في الظاهر ولا في الباطن لنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا كانت الزروع إذا كان قد زرع فيها زرعا من تطوله مدته فيطارب بهذا في هذه الشالة يبقى السؤال بالنسبة للزروع مثل من الأشجار النخيل وأشجار الشوافح التي كنا تبقى مدة طويلة كاللونون والكفاع والموز والمحتقال هذه الأشجار تبقى مدة طويلة وليست في الزروع ففي هذه الشالة لو أنه جرع نخل واتفق معه، اتفق مع البائح على أن يعطيه النخل فيسلي عليها تسلي على ثمرة النخل التفصيل الذي ذكرناه في بيع السهار ثادئة للقصول فيسلي عليها قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باء نخل قد أبدأت ثمرتها للبائح إلا أن يشترق عن موتاه لكن اختلف الغلماء رحمه الله هل يكون للغاق بحق يقول لي فتمرتها للذات إلا أن يشتركها المبتاعة مدان أن الغصب لا حق فيه ولا استحقاق فيها هل اكتمرت في عين أسقط واجهام للغلماء وخففت بعض الغلماء بوجود الصلح بين الطرفين أما لو زرع في الأرض شيئاً مما لا تقول نبتك في ذرع الشبوب زرع فيها شعيراً أو ذرة أو نحن ذلك ففي هذه المشالة يحتاج هذا الزرق إلى أن يبقى مدر ثم بعد ذلك تعود الأرض كما كان فالسؤال لا يمكن للغاصب لأن كل من الغاصب هذا الزر لن ينتفع به ولا ينتفع به صاحب الأرض ففي هذه المشالة أصل في الزر حيث جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بالقضاء في هذه المسألة ففي حديث غافح بن حديث قضي الله أنه أرضاه ذا داود والتنذي والمسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرب قوم بغير ابنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفي الله يسمى سائل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه القضية وفصل فيها أن الزارع وهو الغاطب ليس له في الزرع حق ما يقول أصل هذا الزرع وأقلعه ليس له في الزرع حق وبناء على ذلك أفضل رسول الله تعالى في الزر استخطاق الغاصب وأجرى للغاصب أشبت للغاصب استخطاق النفق فيقدر له تعلم وعدرة التعب الذي يقدر له قيمة البذر ويقدر له قيمة الشرافة والكلفة والمؤونة التي تكلفها في إن باك هذا الزرع يؤمن الله أنزله هذا هو مذهب الحنادب رحمه الله على أن من اغتصب أرضا فزرعها والزرع باقل ومن يحفظه ولم يحفظه الغاصب ففي هذه الحالة يطبع بإنه لصاحب الأرض ويعطي الغاصب نفقة البجر ومؤونة الزراعة مثال ذلك لو أن زيدا اغتصب أرضا فزرعها وكان قد تكلف بدره خمسئة ريال ثم قام بالشرابة والزراعة ومعونة الحرب تكلف ثلاثمئة ريال فحقه جمال مئة ريال ثم يخلي بين صاحب الأرض وبين الأرض. هذا من يسلق الله النبي صلى عسلم ذلك لكن لو قال المالك للأرض لا أعطيه شيئا وليس عندي شيء أعطيه فمن الشكم هل نقول يجب عليه قلب الزرع الزرع يحتاج إلى شهر شهران حتى يحصد فيكون ابتلاقا للمنام والساد للبذر فقال فقهاء شنابله رحمهم الله في هذه الحاله مقول نظام املاك الارض تمكن الغاصب من ابقاء الثمر من ابقاء الزرع ان الحصاد له ثمره اذا هناك خياران لصاحب الأرض الخيار الاول نقول له خذ الزرع ودفع قينة البذر وكلفة المعنى والخيار الثاني أن يقول له قترك الغاطب حتى يحفظ ولك أذرة الأرض حتى يكون الحصار ويقول له أيضا أذرة المدة التي وضع هذا بالنسبة لمنهب الحماد الله الرحمن الرحمن الرحيم أما الشافعية فقالوا أنه يؤاخذ بقلع الأرض ولا يضمن صاحب الأرض إلا إذا اتفقا وتراضيا فيما بينهما وأن الحنفية فتصل تصرينا في هذا مدين على الأصول فقالوا إذا اتصب أرضا من زراعة إما أن تكون الأرض معدل للزراعة وإما أن تكون الأرض معدل للإجارة وإما أن تكون الأرض غير معدل واحد من الأمر إن كانت الأرض معدل الزراعة ينتقل العقد بين مالك الأرض وبين الآرض بعقد المزارة وينظر في العرف الموجود في ذلك البلد كم يكون لصاحب الأرض وكم يكون لصاحب الزرع وتقسم أن لا أستمر من ناتج بينهما على العرف للقاعدة الشرعية التي تقول ألعابكم الحاكم وأما إذا كانت الأرض معدة للفراء فرجل كان يعد أرضه للإجارة وأرجعها لنا نسب البعاة أن نحن ذلك فقط صدها شخص وزرعها قالوا تقبل أجرة مثلها ويرشع الأجرى فتنتصد إلى الإجار ويقضى الزرع حتى يحفظه غاطئ وهذا المذهب الحقيقة من حيث الأصول له وجهه لكن من حيث السنة التي ثبتت أقصى الله والسنة وحثمت الأمر فدل جلابة راضحة على أنه يجد في هذه الحالة أن يخير النالك للأرض بين هذين الخيارين نقول له خذ الزرع ودفع لصاحبه المأولة وقيمة البذر أو أتركه وزرعه حتى يخشب ولك أجرة منهم لن نظلم صاحب الأرض لأنه لا. أخذ أجرة منه ولن نظلم صاحب البذر لخوف الأساس خوف الإتلاف من ما وإلا فالأصل فلا حقنا الأصل لا حقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعب نظران من حق كل هذا الكلام إذا كان الزرع في حال استوائه أقريبا من الاستواء لكن لو أنه استوى وحفده الغاصب حينئذ يضمن الغاصب أجرة الأرض ويكون الزرع ملكا له مثالا لو أن رجل قتل صبى أرضا وزرعها وحفد الزرع ثم باءه وكانت طولة الزرع خمسين أمس ريال في هذه الحالة مضالبه بأجرة الأرض فقد تكون أجرة الأرض عشر على خيار وعلى هذا لا نقول إن صاحب الأرض يملك الزر إلا إذا كان الزر طائم الموجود أما لو حسده الغاصب فليس لصاحب الأرض إلا أجرة المدة التي استغلها الغاصب في أرضه وضمان ما يكون بعد تسوية الأرض وإصلاحها ورزها على حالتها ما يكون من النقص يضمن الفلاصة إذا كانت الأرض قد ابتصدها وبرع فيها الأخير ففي هذه الحالة ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على شراء النحر من مالك الأرض فإنه يلزم الغاصب بدفع الإدرى بما مره والعقد صحيح وينتقل إلى سكين بالبيت وتسلع عليه أحسام البيت التي تقدم ثانيا إذا قال الغاصب لا أبيت نقول له اخلع الغرض الذي هو الشجر ثم بعد ذلك سدو الأرض ثم بعد ذلك ادفع الأرش الذي حدث به أرش النقص بين القيمتين للأرض وادفع أجرة الأرض من مدهة المرض هذا هو الرسوى كان قد اختصب أرضا وزرعها نقل أما إذا زرعها في الروح قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزرع إذا كان قائم فإننا نقول للمالك الأرض خذ الزرع وادفع نفقته لمن زرع ويدفع في هذه الحالة له قيمة البذر وقيمة الكلفة وأما إذا قال لا أجد ذلك فلا يكره عليه ونقول له في هذه الحالة أترك طاحب الزرق حتى يرحبه لأنه لا يمكن إثلاف هذا الزرق لأنه من باب تسابع الأرض والله لا يشب البساد بخلاف الدماء فإن الدماء له شأن آخر قد قدرنا التفصيل به دماء على هذا يمكن أن نفهم أن الغصب يكون فيه من أحد ثلاثة أوجه الغاطب يكون فيها البرمان من أحد ثلاثة أوجه الوجه الأول يسمى ذرمان إليه والوجه الثاني يسمى ذرمان الجناه والفطط والوجه الثالث يسمى ذرمان باليد والفطط فالراطب يظهنه ب一定要 يد وهي يد البرمان التي يسميها الغلماء اليد العابية وإنا أن نضمنه من جهة الجناية وإنا أن نضمنه من الوجهين ثم إذا ضمنناه في اليد أو الجناية أو من الوجهين إنا أن نضمنه لمنفعه أو نضمنه لعين أو نضمنه للعين مع المنفعه فأصلح شلاغ الصور نبقى أول شيء بضمان اليد ومن لم يكون المراقب قد انصرف الشيء ولم يتصرف فيه فحين اذا نضمن بيد الغصب وهي التي اخذت او حامت بين المالك والملك ويمكن الغصب تسكت على الشيء بسبب الغصب الذي تقدم منه في هذه الحاله المراقب لا يتصرف في الشيء المقصوب ارض لا يتصرف فيها يأخذ سيارة لا يتصغر فيها ولا يشبكها ولا ينقلها من مكانه فإذا كان الغافة قد اغتصد شيئاً ولم يتصغر فيه ولكن حان بين صاحبه وبينه وطهره عليه وأخذوا منه بالاستلاء وهذا ما تقدم معنى من لا يسمى بالاستلاء الحكمي إذا لم يكن هناك نظر وحياذة فإنه في هذه الحالة يضمن المنفذة ويضمن العين ويضمن العين عن المنفذة تصير ذلك يضمن المنفذة فلو أن رجل ارتصد سيارته وأخذ مفاتحه من مالكه وقال له إذا أقربت السيارة وأخذت السيارة أفعل بك وأخذته فهدده ومنعه من السيارة واستولى عليها شكم واستولى عليها قال رب المخذ السيارة أصبحت منتقلة من يد الملكية من صاحبها الى يد الغفر من المغفر فلما مغفرها ما تصبط في السيارة لا فتحها ولا ركبها للا تصفر فيها بشيء فالسيارة ثلثت في موضعها بقيت مثلا لو فرضنا عشر سنوات ثم نتعطل اتفاع منه ثلثت لم يتففها الغرف ولم يتففها اجنبيك ولم يتففها المالك فالثلاث والله بطبيعة الحال او يعني مثلا نزل عليها صائقة من السماسة حرقتها كما كان يقصد بساسين او اعاصيه المهم انها لم تتلح بيد رغافي ولا بتصوّفه ولا بأذنبي ولا من المال في هذه الحالة نقول اغتصابه يوجد ضمانه وهذا ما يسمى بيد الغافب ويد الغافب يقول بها جمهور العلماء أنه بمجرد قهره لأخيه المسلم وأخذه لماله واستيبائه عليه حقيقة أو حكمه حقيقة كأن يحوزه ويأخذ منه القلم فيجعله عنده في جيده أو يضعه في شنطه أو يضعه في درجه أو في بولابه هذا النقل أو حكما يكون مقصوب في مكانه لكن لا يستطيع صاحبه أن يصل إليه بسبب منعه الغاضب في هذه الأحوال كلها يضمن الغاضب مع أنه لن يكون ذو الذي أفضل يضمن سواء كان الذي يعني يضمن أن ننفع ويضمن العين ويضمن العلم أن ننفع يضمن أن ننفع مثال ذلك لو أخذ دارا فأخذ مساتحها ومنع صاحبها من الدخول والاستفادة منها ومضع على هذا القصد السنة لم يتصل الدار ولم يتصلب فيها فهذه الدار هي عد سنة كاملة وهي بكامل أجزائها وكامل منافعها فلما تمت السنة ردت الدار مقاحبها كاملة فالعين كامل لكن حتى العين سنة كاملة منفع فالنزل فتضى أن في هذه الحالة يهنم وهذا مجب الجنور يدفع قيمة الدار إجرت الدار سنة كاملة الصورة الثانية أن يضمن باليد العين فأن يأخذ مثلا سيارة النشاق ويقهره عليها لتصفها لتكلف السيارة مباشرة بعد الغصب ولو بدقيها فإذا تلفت بمجبرة غصب الرغاق للعين تدخل إلى ذنبه سواء تلفت بتصطفه أو بتصطف في غيره سيده ضامن وهذا ما يسمى بدمان الياب فيضمن السيارة ولو تلفت بثئافة بآ... ب... السماويل كما لو أخذ مزرعته وقتصدها ولم يتطرق المزرعة أبدا وجاء الإنطار بعد القصف ولد ثاني وأحرقها ضمن مزرعة كاملة وهذا ضماناً أيضاً الضمان بالنسبة للعلم عن المنفعه مثل ما يعني يكون يلتطب السيارة سنة ثم تثلث السيارة ولم يتطرقها ولم يثلثها فقد ضمن بيجو الغصف منفعة الخيارة الثانية ويجعل إجراء استغلال الخيارة الثانية ويجمع قيمة الخيارة ضماناً للعين على التخصيل الذي تقدم في ضمان العين إذن ضمان اليد يكون للمرفع ويكون للعين ويكون للعين والمرفع ما الدليل على مسألة ضمان اليد لماذا نظن الغاصب ونبزمه بدج عدرة الشيء منفعته ونزمه بدفع سهلة العين اذا فلثت ونزمه بدفع الاثنين إذا حصل النوجب بضمان بهما الدليل على ذلك قوله الصلاة والسلام على اليد فقوله الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه 抱 شيئ اليموаний على اليد ما أخذت حتى تؤديه لضغ على ان الغاصب لنجرب غصبه على اليد ما أحذت لنجرب غصبه وقهره لأخيه نفسه واعتدائه على ماله فقد صار إلى ضمان حتى تؤذيه فمن اغتطب عينا وفيها منفعة أنزمناه بدفع المنفعة وذلك بدفع الإجراء وضمن المنفعة أنزمناه بضمان المنفعة لدفع الإجراء ومن أخذ عينا وأتلفها هو أتلف بعد أخذه أنزمناه بربها لأنه قد أخذها إما حقيقة أو شكمة ومن اخذ العين وحفظها مدة لها فيها فيها منفعه وعقلها عن صاحبها ضمن امرين ان الذي يثبت لنا امر برد الحق كاملا فمن ضيع المنفعه التي له رد هذه المنفعه بضمانها ومن ضيع العين له رد هذه العين بضمانها ومن ضيع الامرين وجب ان يضمنهما هذا بالنسبه للضمان بال ظمال يب يقول به جمهور العلماء ينازع فيه الإمام أبو الحنيفة رحمه الله ذهب أبسابه والإمام أبو الحنيفة عنده قاعدة فبعنا الحنفية رحمه الله يقولون بيس هناك في الغصر ظمان لا يرى الظمان للمنهة وتأتي هذا معنا إن شاء الله ونضيّن شبهته وندلوره من, من عليه في المثل التي سيذكرها المصنفة على هذا المسألة رحمه الله أما بالنسبة لغمان الجناية ضمان الجناة ذابقه أن يج wheels авب على المنثأ أو على العين او على الاتنى mint يغتصد من أخيه النسه شيئا فيتصرق بمنفعته في ولا يتصرق بالعين أو يتصرق بالعين ولا يتصرق بالمنثأ أو يتصرق بال Linda فيلدمه ضمان المنزعة في, في الأولى لسورة الأولى وضمان المحيط في الثاني وضمان المحيط في مثال ذلك لو أن شخصا اغتصب سيارة وقام بركوب هذه السيارة واستغلال ركوبها شهرا كاملا يضمن منفعه السيارة فيرد السيارة فإذا بها تامة كاملة ليست فيها أئمة فالعينة تامة ولكن الذي فات باستغلاله واستهلاكه وتفرده هو المنفع يقال له عن منفعة السيارة يعني اجتع قدرة السيارة المتنشعة هذا بالنسبة لضمان المنفعة بالزمانة والتصدر وأما ضمان العلم بالزمانة والتصدر فهو رجل أخذ زجاجا ثم أكثر اختصد زجاجا ثم كفرها مباشرة نقول له يجمك ضمان هذا الزجاج فهو يجمن عين الزجاج بالنسخي إذا كان لهم نسخي أو بطنة إذا لم يكن لهم نسخي على التفصيل الذي يجعي في ضابط الظمن هذا بالنسبة للجناية على العلم يظمن الإثمي يظمن باليد يظمن بالملفعة والعين بالجناية يظمن الملفعة مثل شخص أخذ سيارة وتهلكها شهر يعني انت بعدها شهر ثم بعد الشهر ذهب وعمعها في وادي وأتلفها تماما في يضمن القدر في الشهر ضمانا للملكه ويضمن قيمة السياره اذا لم تكن هذه مثلها اذا كان هذه لان لأن اكثر من ذلك في البناء في يضمن المنفعه ويضمن العين هذا بالنسبة للضمان ضمان العين المركب في البناء بالنسبه لضمان البنايات الاصل في ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح لا يأخذ أحدكم متاع لا لاعباً ولا جادا ومن أخذ آصى أخيه فليردها فقولوا لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً هذا يعني قد عبد العلماء من يورث العداوة الشخص فيما يكون هناك نحيث يأخذ كتابه ويأخذ قلمه لناعه من ناصره هذا يورث الشحناء ويورث الضغطة حتى ولو كان بالنزال فخافق وان الشخص لا ينجح الا اذا راى اقراء انه دجاده للكتاب هذا نوع من الشطر نوع من الضغينه ولذلك قبل ان نشرح هذا الباب ومن عن ثقل لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا اذا ولا زاد من أخذ عفا اخيه كيرده فاوجب خط اوجب الضمان في الاخ فدل على أن يتصرف في الشيء فإنه يضمن قال الله عز وجل كل نفس ما كسبت رهينا فإذا كل نفس ما كسبت دل على أن ما فأله الإنسان واجترحه يضمنه ويكون مرهوناً به فقول رهينا فعيلة بمعنى مفعول أي مرهوناً وبناء على ذلك لينت الآية أن من اجترح أذية أخي النسلم بإثلاف أي ماله أو تفليط منفعته او مجموعٍ أمري فإنه يكون مرهوناً بذلك الشيء يجب عليه الضمان أما بالنسبة لحالة الثالثة وهي الضمان بالأرض والجماية فهذه صورتها أن يأخذ الشيء ويبقى عنده مدة لا يتصرف فيه ثم يقدم على التصرف فيه فالمدة التي لم يتصرف فيها لذلك الشيء لو مضت سنة على السيارة محبوثة عند الواقع وبعد السنة أخذها وأطلقها فإنه إذا حدثها ولم يستهلكها ولم يفعل شيء ضمن باليد وضمن عين السيارة بالجناية هذا ضمان باليد وضمان بالجناية ويشفل فيه مجموع الدليلين نوجد عليه ضمان اليد بالجناية ونوجد عليه ضمان الجناية في وجود الجناية هذا بالنسبة للأموال الموصولة تضمن باليد وتضمن بالجناية وتضمن بمجموع الأمرين ليبنى عن جنان سواء كان الضمان من منافع أو كان الضمان من الآيان أو كان الضمان من مجموع الأمرين وفي هذا ذليل على عظمة هذه الشريعة من هذه منهجها أنها ضمنت من ناس حقوقه وخاصة في هذا الزمان الذي أصدحت فيه الحقوق حتى في الأدبيات والاحتبارات والمعاني والحكميات فلا شك انما ضمان حقوق الناس وحيانتها على هذا الوجه خاصة على ارض يحكم من الناقح ان الله في اثبات الامن يغدا ضمان من الظلم ويوجب اشقاء الحق ورد الحقوق الى اهلها لو ظننا ان الرجل قد نصب منه انارضا المسكن وتم لي اشراك الثمين وهو قد حيل بينه وبين حقه ثم يقال لا ياخذ الا العبد فقط لا ياخذ الا الا فخلال سنوات هذه الكنية وقد يستفيد الغاصل وقد ينسفئ ولذلك كان من إحقاط الحق وإبطال الباطل أن يقال على الغاصل أن يتحمل المشؤولين بضمان المنافع وضمان الأعيام وضمان هم المعن سواء كان ذلك بحنايته لتصرفه أو كان بمخضر اقتصاده وحلولته بين أصحاب الحقوق وحقوقهم أو كان من نزوع الأمرين ولا شك أن مذهب الجمهور رحمه الله المالكية المالكية في الحقيقة في المنافق يفرقون في يكون يستغل أو لا يستغل ويقولون إذا اتغل الغافر بنفسه أو بغيره اتغل بنفسه مثل يسكن العمام أو يركب السيارة واستغل بغيره كان يؤجر السيارة على غيره أو يؤجر ملكم على غيره يضمن أما لو أخذ السيارة وحبثها فقط لا يضمن وهذا ضعيف الحقيقة مذهب الشاشقية والحنابلة في التضمين باليض مذهب قويل ولا شك أنهم يضمن بالناس وفوقهم وأما الحنافية فعندهم أصل سنذكرهم إن شاء الله أنهم لا يعونى تضمين المنافع نطلقا حتى ولو أنه اشتغل وسكن وأجر ولو أن الغاص أجر الدار عشر صيحين فإنه لا يملك طاحب الدار إلا أن ترد له داره فقط وهذا التضمين هو مهيد تذيرا لذلك وجوابه ان شاء الله قال ربنا الله وللبناء في الارض او الغرس لازمه القلع لازمه القلع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم من حق الناس وارثن اقتها وارثن اقتها ان تنظر في الارض بعد القلع ان نقص قيمتها وقال انه الفرق بين يعني يعادتها على وضعها ربنا الشفر ويعادتها ناما والأجر لأنه أخذها مستوية فيأتها مستوية ولا يبقى السفر فيها أن هذا يشدها الأرض ويضرب نفلحة النامة والأجر ويجدمه دفع الأجر يجدمه دفع أجر في الأرض وهذا نبقي على الأصل الذي ذكرناه أننا نافع الأعيان المرصوبة مضمونة خالفت هذه المثلة الحنفية وأشدنا يكون خلافاً في العقارات فالأرض عندهم أصلاً ما يكون عليها ربما لأنهم لا يرون عندهم يقولون عندنا مالك وعندنا مملوك فالأشياء إما أن تكونها مالكة وإما أن تكونها مملوكة فالأرض الآن التي يقصدت مملوكة فالشخص إذا جاء وأخذ الأرض قهرة فإنه لا يعتبر غافظاً لهذا لأن هناك شيء في التعدي بالتصرف وما في بدون بالتصرف وهناك ما يجنع الأمرين فإذا كان الشخص جاء وأخذ شيء فقط ولن يتصبر فيه فإنه في هذه الحالة لا يكون مغافظاً حقيقاً لا يكون مغافظاً حقيقاً لأن العصب عندهم يحتقل إلى إزالة يد المالك عن شيء والعقار لا يمكن نقلق ولا يمكن إزالة يد مالكه عنه ولذلك لا يرون حقيقة العصب انطدق على العقارات في الأرض سواء الغرثت أو بنيت فلا يزنون بدفع الأجر لأنهم لا يرون حتى العصب أصلا لا يرون أن المنافع فيهم وعندهم دليلان الدليل الأول يقولون إنه المنافع ليست بماله وإنما يضمن الأموال وما في حكمها المنافع ليست بأموال عند الخافية وعند الجمهور أموالها بدليل أن الدار تؤجب وتسكن بمئة ألف ومئتين ألف ويدفع لقاء السكن والدار, والدار والسيارة تركبها فمنفعتها فتح لقاءها مئة هيالة وخمسين هيالة إذا معنى ذلك السكنة والركوب والمنافع لها قيم وتعتبر من جنس الأموال من هذا الوصف الدليل الثاني قالوا إن المنافع التي هي سكن الدار لن يأتي زين ويرتصد هذه العمارة ويأخذها فإن سكن العمارة شهراً كاملاً لتقي مدة الغصف جميع ما يقوم من منافعها ومن صالحها تحت ضمان الغاصف والذي يتحمل مسئولية الغاثر فمن حق أن ينتجل ومن حق أن يأخذ هذه المنافع حتى الجواعد المخصوص لا يميز لا يتفعر ولا يضمن هذا أصلا عند الحنبيه رحمه الله وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه فأزم بالضمان بالشيء الذي أخذ وقد أخذ المنفع فيه لأنه هو رب قيمتها لأنه يتعذر رب المنافع في أعيانه ويتعذر رب المنافع بمثلها في ذلك قيمتها وضمانه هذا الكيمة وكذلك أيضا يتعجل رد المناسح لأعيانها لأن تكن الدار بأشي هون ذهبت ما تستطيع تردها ما هي كالعين ترد عين ولذلك ليه يمكن رد المناسح لأعيانها ولن تقض المناسح جميلها لأن ليس هناك دار مثل هذه الدار من كل الوجود فمثلا لو أنه اقتصد دارا في وسط النهيل فإنه إذا وجد الدار في وسط المدينة لا توجد الدار في نفس المكان في نفس اختفاء يجب أن تكون مثلية لأن المثلية يشترط المثوام كل الوجوه وبنى نحن ذلك لا يصح أن يقال إن المنافع تزمن بالمثل فتعذر وجود المثلي ويتعذر رد العين للمنافع ويتعذر رد المثل ووجب ضمامها بالخير ولذلك إذا أطل عليه منافع وامناءه من شكن الدار سواء استغل لا او من يستغل بانه ينزل قال رسول الله ولا غصب جارحا او عددا او فرسه خطا الميدان من صيد قال رسول الله ولو غصب جارحه ولو غصب جارحه إذا غصب الجارح يشمل ذلك الخلد المعلم ويشمل ذلك الطير الطيور وجوارش مثل الصقر والبازل والشواهيم الباشق ونحيها من جوارش الطير فلو غصب كلبا او اسدا او نمرا مما يصاب به فهذا سيأتي ان شاء الله ما كتاب الطير فالجوارش المعينما سواء كانت من الطيور او كانت من الصباعة العادية من الكلاب مما له كلب من الصباعة العادية إذا اغتصده وأخذه وطاغده فللغلماء الوجهان قال بعد العلماء إذا أخذ الكلب وطاغده ملت الغاسد الصيد ورد الخلب وقال بعد العلماء بل إن الصيد يكون مذخر بصاحب الكلب وهذا هو صحيح إذا اكتره مصنى رحمه الله الحنابلة والشاشية على هذا أنه إذا اغتصد جارحا فإنه يكون صيده للمالك وذلك لأن الجارح هو الذي أخذ الطيب وأخذه وهو ملك لصاحبه لأن الشرعة حل له المنفعة ومن المنفعة لذلك الكلب مرتفق بيه لكن الأولين قالوا أن الجارح لسيس الأصل الكلب لا يملفع فليست منافع يد وإنما له يد على المنفع فإذا اقتصده حين إذن لا يكون هناك أن يملف لصاحب اليد الأصلية ويبقى امتساء للغاصب وليس للمصوب منه والصحيح عند الفرناد يكون الصيد ملكا للمصوب منه يعني. او اصدر او غصب عبدا فصاد على العبد فصني من نفعته فانه يكون ملكا للمصوب منه وليس للغاصب او فرق وهكذا الفرق انه اتفق بجوان اتفق فإنه يضمن نها. هذه المثلة تعرف لمنافع المقصود ومنافع المقصود يمثل لها في الحيوانات ويمثل لها بالعقارات ويمثل لها بال.. لأن الحيوان إنا إنسان آدمي أو غير الآدم فمثل لغير الآدم بالجارحة ومثل للآدم بالعسل ومثل لغير المنظوظ بالعقار وهو الدرس فال... وهو الحرف يمثل للحيوان فأصبح ان لا يكون حيواناً كأن يملك منفعته وإن أن يكون حيواناً يملك ذاته وإن أن يكون عدميه بالنسبة للمناسب الحيوانات إما أن يكون تكون منفعة من حيوان يم لا يملك ذاته كالأذة والكلب يملك ذاته ولكن من لك منفعته وما علمت من الجوارش المقلودين فإنه يملك منزعة الطيب له ومنذلك الكلب لا يلمل ولو أكثره الغير لا يضمن قيمة الكلب فماذا كان لأن الشرعة أسقط المالية في الكلب ففي الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب شح. فإذا اغتفض الحيوان يشمن الآدم وغير الآدم فإن كان آدميا مصل له بالأكل وإن كان غير الآدم إما أن يكون حيوانا يملك ذاته مصل له انفرض فالمرضعة تتابعة الاملسية تتابعة او يكون حيوان من بكتابعة ونحن له بالجارب فهذا كل التنزيل مرد من التقسيم لديان تنظيفة او تنظيفة على الاملسية المنافق فحصل ميزال تنصيف فلمالسه فحصل ميزال تطيبا يعني من الحل او العدف صاد له او رسل الحرص وصاد عليه ففي اي لحظات كلها المناقع تكون ملكاً بالمالك الأطبي للنفعة أو المالك لرقبة معنافعها على الطشر الذي ذكرنا قال رحمه الله وإن ضرب المصوق ونسجت ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونسوه أو صار الحبل زرعا أو البيضة فرقا ونوى أرثاً رده وأرش نقطه ولا شيء للغاقب ويلزمه ضمال نقطه قال رحمه الله وان برض النسخ بالنسبه للغصب فيه جانب ثلاثه صور ثلاث صور بالغصب ان ان يرد المغصوب كاملا غير منقوص ولا زائد وان ان يرد المغصوب ناقصا وان ان المغصوب زائدا هناك اقوى اغتصب شيئا فانه ان دون زيادة أو نقص بحيث يكون الشيء المرصوبية تغير أو يرده بنقص أو يرده بزيادة وفي حال النقص وحال الزيادة إما أن يكون النقص والزيادة لشعل الغاصف أو يكون بغير شعل أو بمجموعة عمرين شيء نزعني وشيء بدون فعله ولا دخل له وهذا كله قبل أن ندخل في التفصيل رحمه الله ابتدأ بالنقص فالنسائل هنا يقوم فيها الغاطف في التفقص في الشيء المنصوب ويخرجه عن حاله ويحدث له بعد حاله يتطلط فيحدث النقص من وجه بالزيادة من وجه ويزعل حال المنصوب على الكمال يكون حال المنصوب الأكثر ولكن هناك نقص من جهة القيمة ونقص من جهة الإسلاف حتى يصل إلى الأكمل فكسب البيض نقص وانتقال البيض إلى فرص هذا كمال فهو نقص من وجه وكمال من وجه كذلك أيضا يحدث بالأمور كما يحدث بالأمور الفستية يحدث بالأمور معلوية وذلك فعليم الصمعه فيغتصب مثلا ويعلمه صنعته تكون في يديه هذا كمان ثم يكون هناك نقص في قيمته قد يعلمه شيئا ينتجع به فهو نقص من وزه وكمان من وزه وخص الرقيق لو خصى الرقيق أو خصى الزارف فسيأتي حكم هذه المثال فإن الخصاعة مثلا لو أخذ كبشا فخصا فإن ربك الكبش يطيب اللحن ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكل شيء أن لحم من موجوعين لأن هذا أطير في اللحن ولكنه نقصا في الخلقة لأن هذا يذهب فحولة الكرش ولا ينتفع به بعد رجوعه إلى مالكة ما يستطيعا يضرب ولا يكون له النقص وبناء على ذلك هذه التصرفات يكون فيها النقص وتكون فيها البيادة وقد يتداخل النقص من وجه والزيادة من وجه اعتبر خلال نعم فيكون نقص الوجه والزيادة من وجه الآخر دنيا هذه المسائل يفرع العلماء على ما تقدم من مسألة ضمان المرسوء ضمانه باليد وضمانه بالذناية وضمانه بالجنة على الله لكن التقصير فيها يحتاج إلى وقتنا نقص إلى هذا إن شاء الله ونرجو أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم طيب جدا فضيلة الشيخ من زرع بلا إذن شريكه فله أحسان وغاصب وذلك في الشك الذي شريكه أسلام الله بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على خير حلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذه المسألة أحتى فيها بعضان العلم رحمه الله أنه إذا زرع في نصيب شريكه ممكن الشريك من الزراعة في نصيبه عوراً يقال له مذنب جرأ لمدة ثلاثة أشهر يقال له إذا فرأ تأخذ أن تأذن أرضه وتجرأ وتأخذ كما أخذ وهذا إنما يتأثى في حال استواء الأرضين كما لو كان كانت الأرضين هم مناقبة وكانت القسم قسمة مهاية أبا للشريكين وكل الأرضين بالتفاة الواحدة بحيث يكون هناك عزل بين الطرفين وهناك وجه لبعض العلماء الحمد لله أنه ينزل الشريك من جلة الغصر ويعتبره بحكم غاصب فإذا زرع وحفظ ظن أجرة الأرض مدة زراعته فعلى الوجه الأول يمكن المظلوم من أخذ حقه بالزراعة فعلى الوجه الثاني يمكن لأخذ حقه عن طريق المعاوضة بالإجارة الله والله أشارت من صديقة الشيخ قال الشارف رحمه الله في مسألة في أرش النقص وكذا كل عين مغصوبة على الغرص بضمان نقصها إذا كان نقصاً مستقبع فما معنى كل ذي مستقبع أسابقه الله النقص ينقسم إلى صور في بعض الأشيان يبقى ويؤثر في المالية ويؤثر في القيمة وبعض الأشيان لا يبقى مثلاً لأنه أخذ العز فمرض العلم ونقص الطيمة ثم لما رده رد قد شبه أخذ منه فرصا والفرص وحيش السوي فنكذ عند الغاف ثلاثة أشهر في الشهر الأول مرد على نق لكنه غير مستقر لأنه بعد الشهر ولم دقل في الشهر الثاني شبه فرجع إلى حالك هذا لا يظن لأن الحالة لا يكون مضمونة. ولا يجب أن تدفع النقص لأنه عاد على حالته والنقص الذي حدث عارض فالعوارض التي لا تتقرأت لكي تشتر مؤثر لا بالضمان في الأعيام ولا بالضمان في المناثر والله محباً أسبق الله فضيلة الشيخ لو منع الغاصب المالك لأن يجرع أرضا فكيف يكون الضمان الغاصب إذ أنا لا ندري لو زرع المالك هل تتخرج تمركه أم تفسد حسابكم ذو لو منع على راسب المال كان يزرع الارض فكيف يكون مهمل الراسد لاننا لا ندري لو زرع المالك هل ستثمر ثماره ام تفسد سبحانه فمن هذا ليس بوارد من وجود اولا انه اذا منعهم من الزراعه فالقهر موجود وصفه القصر موجود من جهه الاعتداء على اموال الناس حمل مسؤولية هذا الاعتداء ثانيا قولك لأننا لا ندري هل يخرج الزر أو لا القاعدة للشريئة عن الحكم للغالب الأرض أرض زراعية والذجر موجود والزمان زمان زراعي فما هو الغالب الغالب أنه يخرج الزر ولذلك تقول قاعدة هذه فائدة إخدام القواعد تتعملها من جهة أن الغالب المحقق وشكم للغالب والنادر لا حكم الله نقول الغالب أن الأرض تفلد زرعها فيظلم له ذلك ولا عبرة بالنادر للكون يحتم منها ما تخرج بل نحن الظالب ونحكم بأنه ضامن في هذه الأرض هذه المبتد وعلى هذا يبدا بالضمان ولا يؤث في ذلك ضعف الظنم الإمام العزم عبدالسلام رحمه الله قرر في كتابه النفيذ قوائد الأحكام ومن طالح الأنام قرر نسألة الظنوم الضعيفة وقال إن الشريعة تثني على الظن الراجل وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الظالح يعني غلب الظن والظنون الضعيفة والاحتمالات الضعيفة لا يرتفط إليها الزفل في هذا لا يرتفط إليها يقول رحمه الله إذا لو ذهبنا نعلم مثل هذه الظنون الفاسدة نطلقان في الشريعة لأنه ما نعلم بهذه الظنون الفاسدة نقول يحتمنا ما تقضي يحتمي تخرج لو أننا أعملنا لإحتمال الضعيف ما بقي شيء أنت خينما تسأل العالم عن نسأل وأمس في أعظم الأشياء الصلاة التي يدفن الإسلام بعموده ويقف المسلم بين يده وفده بالضمن لأنه يستقبل القبلة غالب الظلام توجه إلى جهة القبلة هل وقاط مئة في مئة أنه هل جهة القبلة؟ لا يوجد غالب الظلام وإذا جاء وتوربط. وهل هو يقضع مئة, مئة أنه على وضوءه؟ هل ما دخل للشك ما خارب من الشيئة؟ فالضموم كافدة مين فد في إيه فالقيام لو جاء ورأى أثار مغيب الشمس هل يقطع مئة في مئة أنها غابة؟ مينة في بعض رحيان تبني أحكامه الفتوى والقضاء خينما تأتي لعالم وتسأل عن مصر اجتهادية وأختار فالغالب صواب وغالب تفلش من أتراه إنسان يتطبيدينه وعنه وقد شهد له أهل العلم لأنه أهل هذا العلم الذي يفتي في العقيدة أو في الحديث أو في الفقر والمساء والأحكام وجيه تسأل في شيء دينك وضعين الله عز وجل وكتعبد لله عز وجل قد يكون الشيخ الفروض فيستحل الوجل وطع زوجتني بغربة الغن ويقول له لا الطلاق ما وقع يحتمل أنه وقع يحتمل أن الشيخ أخفى لكن هذه الظنوب كلها لا يكفر إليها ولا يعتد بها وشطم في الشرع لغالب الظلم أنه ما بأمن على علم وبصير والله وصف عن هؤلاء فقال لكن الظلام سيكون في العلم منهم والمؤمنون فوصفهم برسوخ العلم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ورد إليهم لغلبة الظلم في الثوابير ومن هنا كانت أحكام الشريعة لتعبد الله سيحانا بغلبة الظلم فإذا جئنا للشقوق وفصل الحقوق ومقابح الحقوق بين الخصمين نصر هذا غالبة كبير إننا نكون على يقين وغفر لأن الله تعبدنا بهذا الغالب وبهذا الغالب يمكننا نصر إلى حق كل ذي حق فنأمر من أخذ حق برده ونقول إن هذه الأرض مدان قد تهيئت الأسواب وهذه طالحة من الزر فإنها تكون في حكم الأرض من الزرعة والله اتهانا فقيمة الشريف تقول الزائم لكول الحنفية الغثم همنا إذا كانت الأرض معدتا للزراعة ينسقل العقل إلى عقل مزارعة بين النارك والغفظ ما هي سورة عقل المزارعة بينهما أفضل مزارة يقولون تنسقل المثالة من الغفظ من سورة الاعتداء لما نرى من, من الغفظ في العقارات إلى المزارعة سنقول هذه الأرض في هذا المكان إذا دفعت بشخص لكي يزرعها كم يتفق أهل الأراضي في ذلك الموضة مثال لو كانت الأرض قريبة من المدن وإذا أعطي الشخص لزرعاتها يعطاها على أن له النفس ورصاح الأرض يصفار فتكون مشاقرة إنها أخراطين فيقال هذه الأرض تأخذ حكمة الأراضي الموجودة حولها ويكون نفس الزرع من مالك الزرع الذي يحصل النتاج لمن قامه في الزراعة والغبس هذا بالنفسة لإذا كان يعني الأرض يزار عليها في مكانها ومحلها لهذا القدر بعض الأحيان يؤثر شيء المضروح فمثلا هناك نزارع يقع فيها عقد المزارع يعني عقد المزارع يكون فيه العامل بالبدر يدبر الأرض ويقوم عليها ويستطفحها ثم يشارك صاحب الأرض في النتاج فيكون صاحب الأرض قد قدم الأرض وقدم المزجر فيه ويكون صاحب العامل الذي هو المزارع يكون قد دخل بالبدر ودخل بالعمل وهذا قد قدمناه بطرنا حينما تعرضنا بمثلة المساقة والمزارع فالشراكة الآن بين العامل ودين رب الأرض هنا الشراكة بين الغاصب ودين رب الأرض في بعض الأحيان يكون التأثير بحسب الزرع المضروح في المنطقة التي فيها الأرض المغصوبة أو المعقوذة إذا ذرع فيها مثلا الشعير جرى العرض عند أهلها أن تكون ثلاثة أربعة للمالك وربع للعامل نقول إذن للغاصب الربع ولمانح الأرث على هذا لو زرعت ذرة وجرى العرف في ذلك الموقع ان الذرة الثلثان للعام والثلث لرب الأرض نقول الثلثان للغار والثلث لرب الأرض يقف على هذا يحددون المزارعات وقدرها على حسب الأرث لأن المعروفة أرثا كالمشروطي شرطا ويرون كأنه اشترطا ودخل العقل على هذا مدين من الأرث جانب لذلك فنلتد الطرفين نعضي هذا حقه بالعرف ونعطيه مالك الأرض أيضا قدره من المزارة بالعرف الله تحالى عنه أصادكم من القديل في الشيطة والسدائر نحن نسكن في قرية متشيط بها الهبال ولا يوجد مصنى لشيط إلا في وازي السيد وطيذ لنا إن الصلاة لا تتحف الوادي فهل هذا الصحيح؟ وهل نترك الوادي ونصلي في الجامع؟ مع العلم أننا لا نحشى مظاهمة سير أو نحر أصادكم أما في الحقيقة من حيث الأصل فالسنة الصلاة في البراد والصحراء لكن لو صليتم في الوادي فالصلاة صحيحة ولا أعرف أحد منها لأنه يقول إن داخل الوادي باطلة الله يقول أنك ريال من غير مجرد نفس مكة التي هي قبلة المسلمين كلها في الوادي ما في أحد يكون مراه الوادي باطلة لكن هل مقربة سنة على وثن معرض في أرواح الناس الخطر؟ في الأزل التي يغلب على الظن فيها وده المطر في المنطقة او حول المنطقة التي هي مراوض الوادي لأن الوادي يشكر في الوادي وهذا معروف في الاستقرار وقاله ربما تكون مراوض الوادي على بعد أثيث الذي يظهر به لا يجب تعريب أرواح الناس لنفس هذا وأما إذا كان في الزمان نقول على الزم أدم وجود السيد وأغلب على الزم أدم وجود الضرر فنأنظر فيها أخف إن شاء الله ومصطلاته إن شاء الله صحيحة والله تعالى عن الخير والدعوان عن الحمد لله والدعوان صلى الله